فاقهن بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم كلوا وشربوا هنيئا مما كنتم تعملون وتكئن على سرور مصفوفة وزوجناهم وزوجناهم بحور عين والذين آمنوا واتبعتهم ذريته بإيمان ألحقنا به ذريتهم وما آلتناهم من عملهم من شيء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 111-إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين 112-فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم 113-إنا كنا من قبل